لقد حربوا حيدر وما شيعوا المختار وما انبايع الكرار أتى نحو حرق لقد بايعوا حيدر مشيع المختار وما من باع على الكرار اتى نحو حرقه الدار اتى حرق يوم البيعة الكبرى حينما قالوا المصطفى يهجر حين حدد بنت نواياهم خلف امر الله في حيدر انكروا يوم البيعه الكبرى حين ما قالوا المصطفى يهجر حين عقد بنت نواياهم خلف امر الله في حيدر خلف امره لقد حارب حيدر وما مشيع المختار لقد حارب حيدر وما مشيع المختار وما من بايع الكرار اتى نحو حرقه الدار اتى لقد حربوا حيدر وما شيع المختار لقد حربوا حيدر وما شيع المختار وما ينباع الكرار اتى نحو حرقتها أنكروا يوم البيعة الكبرى حينما قالوا المصطفى يهجر حينها قد بانت نواياهم خالفوا أمر الله في حيدر أنكروا يوم البيعة الكبرى حينما قالوا المصطفى يهجر اين راقد معناتنا وياهم خالفوا امر الله في حيدر خالفوا امره بعد خالفوا خالفوا امره ثم ان اغضب البضعه وما ان انبت فمن أغضب البضعة ومن أنبت المسمار لهم قالت الزهرة ألا أبشروا بالنار لهم قالت الزهرة ألا أبشروا بالنار ألا أبشروا أفمان أغضب البضعة ومان أنبت المسمار إي لهم قالت الزهرة إي ألا أبشروا بنا أفمان أغضب البضعة إي ومان أنبت المسمار لهم قالت الزهر ألا أبشر بالنار ألا والذي أعطى أمره الغاشم أحرق دار البضعة فاطم سوف يصلى في حشره نارا هكذا يوجز الجائر الظالم I can't die oh الذي أعطى أمره الغاشم أحرق دار البضعة فاطم والذي أعطى أمره الغاشم أحرق دار البضعة فاطم سوف يصلى في حشره نارا هكذا يجزى الجائر الظالم هكذا يجزى فما ان اغضب البيضعه وما ان انبت المسمر اي فما ان اغضب البيضعه وما ان انبت المسمر قالت الزهره اي قالت الزهره اي الله ابشروا بالنار الله ابشروا او الذي اعطى امره الغاشم احرقوا دار البضعهتي فاطمه والذي أعطى أمره الغاشم أحرق دار البضعة فاطم سوف يصلى في حشره نارا هكذا يجزل جائر الظالم هكذا يجزل هكذا هكذا يجزل لقد حربوا حيدر وما شيعوا المختار لقد حربوا حيدر وما شيعوا المختار وما ينبايع الكرار اتى له وحرق الدار اتى له وحرق الدار انكروا يوم البيعه الكبرى حينما قالوا المصطفى يا جبر حين غقت بالنت نواياهم حلف الله في حيدر خالف امر الله قدتي انكروا يوم البيعة الكبرى حينما قالوا المصطفى يهجر حين غقت بانت نواياهم خالف امر الله قد في حيدر لقد حربوا حيدر وما الشيّع المُخدَع وما انبايع الكرار أتا نحو حرق الدار أتا الكارو يوم البيعة الكبرى حينما قالوا المصطفى يهجر أنكروا يوم البيعة الكبرى حينما قالوا المصطفى يهجر حينها قد بأنتنا وياهم خالفوا أمر الله في حيدر أنكروا يوم البيعة الكبرى حينما قالوا المصطفى ججر حينها قد بأنتنا وياهم خالفوا أمر الله في حي دا خالفوا أمر يا الله في حي دا فمن أغضب البضعة ومن أنبت المسمى فمن أغضب اي ومان انبت المسمر لهوم قالت الزهره يا الله ابشروا بالنهار لهوم قالت زهره على ابشروا او والذي اعطى امره الغاشم احرق دار البضعه فاطمه والذي اعطى امره الغاشم احرق دار قلبذعه فاطمه سوف يصلفي حشره نارن سوف يصلفي حشره نارن هكذا يعذل جائر الظالم هكذا يعذل جائر والذي والذي أعطى أمره الغاشم أحرقوا دار البضعة فاطم والذي أعطى أمره الغاشم أحرقوا دار البضعة فاطم سوف يصلى في حشره نارا هكذا يجزل جائر الظالم هكذا يجزل يا عيل مختاره يا فاطمه شيع عيل يا فاطمه واستعدي بالدم قبل تا كثير كلنا واستعاده بالدمو قبل تا كثير بعد شيعه المختار شيعه ال... يا فاطمه شيعه الله واستعاده بدمور قبل تاكسي